إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتد ومن يبنل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد اليوم بإذن الله نتابع الحلقة الثانية من كتاب الصيام في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الحديث الأول الذي كان معنا كان عن أدي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم الحديث اللي معنا اليوم بإذن الله هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحيانا بنسمع أو بنقرأ رأو الحديث يكون صحابي فيقول رضي الله عنه وأحيانا يقول رضي الله عنهما لأن بعض الصحابة أسلم وأبوه مات على الشرك وبعض الصحابة أسلم فهو أبوه صحابيون فهنا لما يقول رضي الله عنهما يبقى المقصود برأو الحديث وأبيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له هذا الحديث رواه البخاري في باب الصوم وكذلك رواه مسلم في باب الصيام ورواه النسائي في باب الصيام فهو حديث من الأحاديث المتفق عليه غم عليكم بناء للمجهول أي استتر عليكم بحجاب من غيم وغيره وغم بضم الغيم المعجمة المعجمة يعني عليها نقطة إنما المهملة يعني عين يعني كان في الماضي ما كانش فيه مؤط على الكلام فكان بيحدد ال الحروف ببين له فغم فيقول غمة بضم الغيم المعجمة نما لو هي حرف العين يقول بالعين المهملة مهملة يعني خالية من النقط وتشد غمة يعني بيصبط بيضبط الكلام غمة بضم الغين المعجنة وتشديد الميم فقدروا له يعني قدروا له في الحساب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وما أقيل معناه اقدروا أيضا ضيقوا بأن يضيق شعبان فيجعل 29 يوم يعني اختلف العلماء حول تفسيرين على نفظة فقدروا قالوا من التقدير يعني التضييق فيجعل شعبان 29 يوما وقالوا الفريق الآخر قدروا له في الحساب يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما وهذا هو الأصح لأن ورد فيه حديث في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه قوله فصوم يريد أن ينوي الصيام وتثبيت تلك النية إلى الغد وكذلك في قوله فص أفطروا والنية كما ذكرنا محلها القلب وتجوز للشهر كله أو حسب كل يوم بيوم والفعل قد يدل على النية من يريد أن يتفحر فإذا تفحر فهذا يعتبر نية في الصيام. المعنى الإجمالي للحديث أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين هذه قاعدة فقهية يعني مثلا إنسان توضى هذا يقين أنه على وضوء فبعد فترة شك أتوظّه ولا ما توضّعش لا آخر يقين كان عليه إنه كان متوظّب إذا هذا الإنسان يصلي ولا يتوضّع مرة ثانية فال الإنسان قبل رمضان في شهر شعبان هو يقينا في شعبان فلا ينتقل إلى رمضان إلا بيقين يعني سبحان الله من حرس الإسلام أن الإنسان لا يبني عقيدته ولا يبني عبادته على شيء فيه شك فالأصل قبل رمضان أنك في شعبان تفطر وتأكل وتشرب فلا تصوم إلا بيقين وقد تأكدت أن هلال شهر رمضان بدأ فإن نزلنا بريئة من وجوب الصيام ما دام شعبان لم يكتمل أدته 30 يوما يبقى الإنسان إذا أكل أو شرب يوم 30 شعبان فهذا هو الأصل ولا يُعدل عن الأصل إلا بيقين بأن يرى هلال رمضان أو يبلغه من ثقة أنه رأى الهلال ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال فإن كان هناك مانع من غيم أو شيء في السماء أو شيء في العاصفة ترابية أو هذه الأشياء التي نسمع عنها فيظل الإنسان على الأصل أنه ما زال في شهر شعبان فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث آخر صوموا لرأيته وهذا الحديث عن أبي هرير الحديث الذي معنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له هذا حديث عبد الله بن عمر تقدروا له يفسره حديث آخر، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا وأقوال الصحابة رضي الله عنهم يفسرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومرفوعاً يعني بعض البرد بنأخذ مصطلحات بعض المصطلحات ثبت بتقرأ في كتاب أو تسمع. وعن أبي هريرة موقوفا، يعني إما موقوفا، يعني هذا الكلام قاله أبو هريرة رضي الله عنه. وقف الكلام عند أبي هريرة. أما إذا قيل وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا، يعني هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يبقى هذا الحديث يفسر الحديث الذي معنا فإن غم عليكم فقدروا له يبقى القاعدة الفقهية تقول يبنى الشيء على الأصل ولا يعدل عنه إلا بيقين فإذا كان الإنسان في أي شيء على أصل فلا يعدل عنه إلا, إلا بيقين فلو كان على وضوء فبعد ساعة ما يقولش إيه أنا متوضي ولا أجدد وضوعي مرحى جدد وضوء لا أنت ما زلت على الأصل فلا تنصرف من الأصل إلا بيقين أنت صح من النوم الأصل إنك بدون وضوء ما تقولش بقى يا طارى أنا كنت صاي أنا كنت متوضي لا أنت الوقت أصبح يقينك إنك إيه إنك إيه بدون وضوء يبقى الإنسان يرى ما هو عليه أصلاً ولا يعدل عنه إلا, إيه؟ إلا بيقين كما وردنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يشك في صلاة ورحب بيصلي وبعدين شكف نفسه أخرج ريح ولا ما أخرج الأصل أنه في صلاة فلا يخرج من الصلاة إلا بيقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تشم مريحا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان يبني عبادته على اليقين ولا يعبد الله عز وجل على شك أو ريب يبقى الحديث الذي معنا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وعلمنا فقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي هنا الخلاف الخلاف إذا رؤي الهلال ببلد هل يلزم جميع الناس الصيام أم لا المشهور عند أحمد وأتباعه وجوب الصيام على عموم المسلمين في أقطار الأرض يعني سوف نرى ثلاثة آراء في هذا الأمر. لو هلال ظهر في أمريكا، هل المسلم اللي في مصر يصوم ولا لا يصوم؟ طيب إذا رؤية في المملكة العربية السعودية، هل يصوم أم لا يصوم؟ طبعا إذا رأي في مصر لازم هاي لا صوم. ال <تصفيق> القول الأول وهو مشهور عن أحمد أتباعه وجوب الصيام على جميع المسلمين. يعني قول الإمام أحمد إذا ظهر الهلال في أمريكا ووصلك الخبر أن الهلال قد ظهر فعليك أن تصوم لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه وهو من مفردات مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة طايل مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أن الإنسان إذا سمع عن الهلال هلال رمضان ظهر في أي مكان على وجه الأرض فيلزمه الصيام وذهب بعضهم إلى عدم الوجود وأن لكل أهل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وإسحاق ابن رهوي بما روي عن قريب طبعا كيف أو لماذا يختلف الفقهاء لأن هناك أحاديث قد تصل هذا الإمام ولا تصل هذا الإمام فروي عن قريب قال قدمت الشام واستهللت رمضان وأنا بالشام هو في الشام أتى عليها رمضان قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة كان قريب هذا الرجل في الشام وشاف في هلال رمضان ويوم الجمعة وهو في الشام ثم قدم المدينة قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المذهب الثاني إن لكل بلد هلال. ومطلع مستقل به يعني ممكن السعودية لها مطلع ومصر لها مطلع أمريكا لها مطلع ومصر لها مطلع وذهب في المشهور عنه إلى التفصيل يبقى في رأي قالك لو أنت شفت الهلال في أي بلد تصوم إذا رأيت الهلال رمضان تبدأ الصيام والقول الآخر لا يلزمك أن تصوم ولكن إذا ظهر في بلدك تصوم الإمام الشافعي في القول الثالث ذهب إلى التفصيل وهو أن اختلاف المطالع إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعه وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإخطار وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن هيمية ولكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتابه العذب الزنال في مباحث رؤية الهلاف يعني بعض البلاد إذا كان البعد بين بلدي هذا في المبحث قال إذا كان البعد بينا بلدينا أقل من 2226 متين ستة وعشرين فهلالهما واحد وإن كان أكثر فلا يعني الآن حتى لا يعني تختلف الأمور الآن ثلاثة آراء الرأي الأول إذا ظهر الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين الصوم الرأي الثاني أنت لست ملزما بذلك إذا ظهر الهلال في بلدك فأنت ملزم بالصيام القول الذي فيه تفصيل أن هناك بعض البلدان تشترك في جزء من الليل أو جزء من النهار فهذه البلاد مطلعها واحد في رؤية هلال رمضان وفي رؤية هلال شوال بإذن الله عز وجل طيب واحد يقول أنا الآن سوف أقتنع أو أنا مقتنع بالرأي الأول أن الهلال إذا ظهر في بلد في أي بلد يلزمني الصيام ولكن بلده لم ترى الصي... الهلال في هذه الليل فماذا يصنع عليه أن يلزم جماعة المسلمين يعني لو هو اقتنع أن الهلال لو ظهر في السعودية هو يصوم، فجت الدولة أفتت أنها لم ترى الهلال وعليه فإن اليوم هو المثمم لشعبان وغدا أو بعد غد إن شاء الله هلال, هلال رمضان عليه أن يلذم جماعة المسلمين طيب هو مقتنع بهذا الرأي إذا وافق هذا الرأي فعليه أن يكتم أمر حتى لا تحدث فتنة بين المسلمين يعني واحد مقتنع أنه هو بيصوم مع السعودية هو في مصر فالمملكة العربية السعودية أعلنت أن غدا هو أول أيام شهر رمضان. في الدولة بتاعته ظهرت الرواية أن اليوم هو المتمم أو غدا هو المتمم للشهر للش شعبان وبعد غد أو رمضان هذا الإنسان إذا الأصل نووي تبع المسلمين، لكن إذا صم لا يخبر أحدا بصيامه وإذا أفطر في مع المملكة لا يخبر أحد بإفطاره حتى لا تحدث بالبله بين المسلمين والله أعلى وأعلى. ما يؤخذ من هذا الحديث أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو ببعضهم للهلا ورد ورد ابن دقائق العيد تعليق الحكم على حساب المنجمين وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه الناس إلا قليل من الناس يعني مثلا في بعض الهيئات اللي هي هيئه المساحة تقول لك إن شاء الله يوم الأحد القادم لسه نهض الخميس يقول لك يوم الأحد القادم هو بداية شهر رمضان لا يلزم الناس شيئا من ذلك صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم من الهلال يبقى إذا رأوا الهلال علينا الصوء أما رؤية فيعني فالإنسان يستأنس بها لكن ليس عليها الشرع إنما الشرع في الصيام على رؤية الهلال طيب في بعض الألات الحديثة للرؤية مكبرات وهذا أو تلسكوب، فهذه الرؤية لا تضر إذا رأاه بأي شيء بمكبر أو بالعين المجردة فيلزمه الصيام أما حساب المنجمين وهيئات المساحة فلا يعتمد عليه في الأحكام هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية أيضا الفطر معلق برؤية الناس للهلال أو بعضهم الفائدة الثالثة أنه من لم يرى الهلال لم يصم إلا بتكميل شعبان ثلاثين يوما وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يوم يعني لم يوم تسعة وعشرين رمضان خرج الناس لرؤية الهلال فغمى على الناس كان فيه عاصفة رملية كان فيه حجوب وسحب فلم يروا الهلال هنا يكمل الناس رمضان ثلاثين يوما هذه الفائدة الثالثة الفائدة الرابعة أنه إن حصل غيم أو قطر، قدروا عدة شعبان ثلاثين يوما وقال صنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد تقدروا له إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما فسره في حديث آخر وذكرنا الحديث حديث أبو هريم <تصفيق> الأمر الفائدة الخامسة أنه يجب الصيام ثلاثين يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم ونحو. هنا أظن فيه خطأ لأن هو لا يجب الصيام يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم. يعني واحد يقول لك إيه تب اليوم تسعة وعشرين هم بيشوفوا إذا لقوا شبورا ولقوا عصر رملية فقال لك احتياطي لما نصوم يمكن البكرة بأرمنضان. لا لا يلزم القصياء إذا غم عليكم فيقدر الإنسان لهذا اليوم قدره لهذا الشهر قدره وهو إكماله ثلاثين يوما بإذن الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله الإخوة لو عندهم أي استفسار يكتبوا رسائل وإن شاء الله بإذن الله غدا إن شاء الله إن شاء الله نكمل الحديث الثا الحديث الثالث والرابع في كتاب الصيام في كتاب تفسير العلام شرح عمضة الأحكام لأن الحديثين مرتبطين ببعض. نقرأ الحديثين إن شاء الله إكمالا لفائدة الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة والحديث الثاني أيضا عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنا قلت ليزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية فإن شاء الله هذين الحديثين نعيش معهم غدا بإذن الله عز وجل في نفس التوقيت 11 بتوقيت مصر 12 بتوقيت المملكة العربية السعودية 10 بتوقيت الجزائر بإذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ومع بحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفر ونتوب إليك